وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٰ أُمْمَ مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِي جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم جاءهم الحق قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قرّيتين عظيم، أهُم يقسّمون رحمة ربك، نحن قسّمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضه بعضا لي. أخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Malik Yaum Adzim, Ia Kena'abdul, Ia Kena'astain. Ehdin al-Cirat al-Mustaqim, Cirat al-Ladin an-Namta'alihim, Qair al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 وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لَا أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِينَ